يبعني السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم هذه العلامة تمنع التوقف والوقوف من الجهة اليمنى الخط المتواصل يفصل اتجاهي الجولان ويمنع تجاوزه لا يمكنني الوقوف لا على اليمين ولا على اليسار